دليل رح يهديني ولقاك بنور بتشؤ سور حزن اللي كان بيبكيني وانا علي في ليل طويل وعدك دليل راح يهديني Huzni lor Huzni Tähdet viihtyvät, ja tähtien kautta näen sinut. We'll This أكثر جراحات الحياة منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة المجهولة منا أو المعروفة لنا فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك أم أبمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك أو هل تألمت من وعود جاذبة كذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات أم بكى الوجه من الصفعات هل تحسرت لتجبر الأعداء؟ وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تكزع من كل هذا اعترف بالواقع ولا تفزع مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء وارفع وجهك إليه مصليا. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان إلى متى اجعل هموما وحزنا في قلبي إلى متى يرتفع عدوي علي أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك